فآمنا به ولن بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة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 مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا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 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن أَوْ يَصْعَدْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُفُهُ عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مع الله أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يدعوه كاد عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ان مْنَ الله احد ولن اجد من دوني ملتحدا الا زالا ظن من الله وارسلاتي ومن يعص الله ورسوله فان له نارا فِيهَا فَإِنَّ لَهُنَّ نَارَ جَهَنَّمَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا أُنْؤِمَ يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنِّي أَدْرِي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 فَإِنَّهُ يَسْنُكُ مِنْ دَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَمْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ